الحمد لله، الحمد لله حييٌّ ستّيرٌ يُحِبُّ الحياءَ والستر أحقُّ من يُستحى منه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه كان اشد حياءا من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله انما دار الاسلام على خلق الحياء من حيث الفعل لانه الخلق الشرعي الذي ينتظم الافعال الشرعيه كلها ولذلك اتفقت كلمه الانبياء عليهم السلام على استحسانه والامر به من اولهم الى اخرهم واقرتها العقول السليمه والفطر المستقيمه ان الحياء خلق يبعث على ترك الامور القبيحه والمعيبه فيحول بين الانسان وارتكاب المعاصي ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق والحياء من الحياء وهو المطر ولذلك قيل في الحياء هو ماء الوجه اذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه اذا قل ماؤه حياؤك فحياؤك فاحفظه عليك فانما يدل على وجه الكريم حياؤه قال صلى الله عليه وسلم انما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت اخرجه البخاري اعلم ايها العبد الحي انما لزم الحياء كانت اسباب الخير منه موجوده كما ان الوقح اذا لزم البذاء كانت كان وجود الخير منه معدوما وتواتر الشر منه موجوده لان الحياء هو الحائل بين العبد وتلك المسجورات كلها فبقوه الحياء يضعف ارتكابها وبضعف الحياء تقوى مباشرتها ربق قبيحه ما حال بيني وبين ركوبها الا الحياء فكان هو الدواء لها ولكن اذا ذهب الحياء فلا دواء اما اذا ذهب الحياء وحلت الوقاحه فانظر اذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الامور كما يشاء ولم يكن للدواء ولا لشيء يعالجه به فيه عناء لذلك عباد الله من لزم الحياء صانع عرضه ودفن مساويه ونشر محاسنه ومن ذهب حياؤه هان على الله وعلى الناس وحتى على نفسه ايها المسلم ان الحياء اسم جامع يدخل فيه ابواب كثيره اولها وتاجها الحياء من الله الحياء من الله الحي فالحياء منه سبحانه طريق الى اقامه كل طاعه واجتناب كل معصيه لانه اذا خاف العبد ذم ربه لم يرفض له طاعه ولم يقرب معصيه وبذلك يكون الحياء من الإيمان الحياء شعبة من الإيمان وقد حث الشرع على الاستحياء من الله حق الحياء فقال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء استحيوا من الله حق الحياء فمن بهippdy فمن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء والباب الثاني من الحياء الحياء من الناس استحياء الناس بعضهم من بعض كحياء الولد من والديه والمرأة من زوجها والصغير من الكبير والحياء منهم أن يروه على أمر لا يحبه لذلك لما فاتت الصلاة أحد الصحابة دخل في حائط لألا يراه الناس فقال له فقال له بعض الناس لما فعلت ذلك قال من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله وخاصه اذا كان الامر معيبا وليس محرما انما العرف لا يحبذه فجميل ان يستحي الانسان من ارتكابه فالعرف له رصيد في الشرع واخر ابواب الحياء اخر ابواب الحياء حياء المرء من نفسه وهو ضرب من الحياء تحس به النفوس الشريفه العزيزه الرفيعه التي لا تقنع بالنقص والدون فيجد المرء نفسه مستحييا من نفسه وهذا من كمال الحياء فان العبد اذا استحيا من نفسه فهو اولى ان يستحيي من غيره ايها المسلم ان الحياء ذو مناقب كثيرة فهو مادة الخير والفضيلة وبهذا وصفه صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله رواه مسلم حسبك من هذه الفضائل أن الله يحب الحياء قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر والحياء خلق الإسلام والإسلام قال صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء والحياء من الايمان فعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال له صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان والحياء لا ياتي الا بخير عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير والحياء يقود الى الجنه قال صلوات الله وسلامه عليه الحياء من الايمان والايمان في الجنه والبذاء من الجفاء والجفاء في النار والحياء خلق الانبياء كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها وكان موسى حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه والحياء خلق الصحابه والسلف الصالح كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه رجلا حيا يستحي منه الرسول صلى الله عليه وسلم بل ان الملائكه عليهم السلام يستحيون منه رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه يعني عثمان رضي الله عنه وارضاه اذا عباد الله خلق هذه فضائله ما اجدرنا ان نتخلق به وان سوس انفسنا ما اجمل ان نرتهديه ما اجمل ان نتجمل به ومما يعيننا على التخلق به مراقبه الله فمتى علم العبد ان الله ناظر اليه مطلع عليه قريب منه في جميع احواله أورثه ذلك حياء من ه سبحانه وتعالى وشكرا لنعمته وتقديرًا لها هذا الشكر وهذا التقدير يولد الحياء من الله فمن تقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى استحيا ان كان عاقلا ان يستعين بها على معصيه او يرى في مكان ريبه او في امر يستحيى منه وتجنب البذاءه والفحش وترك سماعها والاصغاء اليها والاصغاء اليها مما يولد الحياء وينعشه ويزيد منه وعدم الاهتمام بذلك بسماع الخنا والفحش مباشره او رؤيه عبر الوسائل مسموعه او مرئيه اغاني سافله او افلام هابطه ساقطه ان ذلك مما يسحق الحياه الحقيقي وان بقي منهما يصطنع ايها المسلم الحق ايها المسلم الحي ان هناك امورا لا تعد من الحياء فعدم قولي الحق والجهر به ليس من الحياء والله لا يستحيي من الحق ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها قال الامام النووي فقد يشكل على بعض الناس من حيث ان ان صاحب الحياء قد يستحي ان يواجه بالحق من يجله فيترك امره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروفٌ في العادة وجوابُّ ذلك ما أجابَ به جماعةٌ من الأئمة منهم أبو عمر بن الصلاح رحمه الله إن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء بل هو عجزٌ وخورٌ ومهانةٌ وإنما تُسميه مهانة وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه تشبيها له بالحياء وإنما الحياء الحقيقي خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق إذن أخي المسلم من الحياء أن لا تستحي من الحق وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإن استحييت فلست بمستحي انما انت خجلان والخجل ليس من الحياء ومن الامور التي لا تعد من الحياء الحياء في طلب العلم قالت عائشه رضي الله عنها نعما نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين قال الامام مجاهد وابو العاليه لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ذلك عباد الله ذلكم عباد الله الحياء قائد لكل خير ناهن عن كل شر يلبسه الله من شاء من عباده ويرتديه المسلم شعارا يميزه عن اهل الوقاحه بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا وَتُوبُوا إِلَيَّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّهُ رَبُّنَا وَيَرْضَاهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ وَعُلَاهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمُصْطَفَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اقْتَفَى أَثَرَهُ وَاتَّبَعَ هُدَاهُ وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله الحياء من خصائص الانسان هباه الله به ليرتدع به عن ارتكاب كل ما يشتهى فلا يكون كالبهيمه لذلك لما اكل ادم وحواء عليهما السلام من الشجره المحظوره بدت لهما سوئاتهما راح يجمعان ورق الجنه ويشبكان بعضها ببعض ويضعانه على سوائهما مما يوحي ان الانسان يستحي من التعري فطره ولا يتعرى ولا يتكشف الا بفساد هذه الفطره من ابليس واعوانه ولقد قررت الرسالات هذه الخاصيه من النبوه الاولى الى النبوه الخاتمه ولما جاء الاسلام تمثل هذه الفطره السليمه ورعاها وايدها والذين يحاولون تعريه الجسم من اللباس والنفس من التقوى والحياء من الله ومن الناس هؤلاء يطلقون لانسلتهم لالسنتهم واقلامهم العنان لتاصيل هذا العري في شت الصور والاشلاك والاشكال الابليسيه الحديثه هم يريدون هم يريدون سلب الانسان خصائص فطرته وانسانيه التي بها صار انسانا ان العري صفه بهيميه لا يميل الانسان اليها الا وهو في حمئه الحيوانيه وان رؤيه العري قليلا او كثيرا جمال فساد في الذوق الانساني قطعا ان المتخلفين في ادغال الغابات عورات والمتقدمون في مدن والمتقدمون في مدن غربيه او شرقيه متقدمه عرات ايضا والاسلام حينما يدخل بحضارته اليهم اول مظاهر الحضاره اول مظاهر حضارته اكتساؤ العورات وستر السوءات وموارات الاورات ولكن ابواق الشيطان التي عاشت في ديار المسلمين وتسمت باسماء المسلمين اذا رات المسلمه في زينتها التي انعم الله بها عليها جلبا وخمارا كرامه وستره جمالا وفطره اذا راتها في بيت او شارع او مدرسه او جامعه سلقتها بالسنه حداد فغيرتها لان زينه الله وفق فطره الله تدمي قلب الشيطان وهكذا عباد الله تصنع الجاهليه تصنع الجاهليه بالناس فتمسخ فطرتهم واذواقهم وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم فتدعو هذا العريه رقيه وتجديدا وتصرم الحيات لانهن ارجعيات تراثيات وظهرت بيوت الازياء بتصاميمها العاريه الفاتنه لتلك القطعان السائمه وجرت بعض المسلمات وراء هذا السعار مطيعه صاغره سواء كان يناسبها او لا يناسبها وسواء كانت مراسم التجميل تصلح لها او لا تصلح الهم اذا اتباع الموضه والا عيرتها البهائم المغلوب على امرها المخدره بوسوسه واغراء شياطين الانس ثم بعد ذلك بعد ذلك امتهنتها امتهنتها امتهنتها فجعلتها ماده الدعايات التجاريه بعدما تبدي من مفاتنها ما يدعو النفوس المريضه الى مشاهدتها والتلذذ بجنسها اين الحياء اين الحياء اين الحياء لقد بيع في دكاكين العهر والخنا اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا من الحيين اللهم اجعل لنا من الحياء مانعا وساترا أن قبيح الأعمال يا رب العالمين اللهم يا حي يا ستير اجعل لنا من اسمك نصيباً يا رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على الحي ستير محمد بن عبد الله اللهم صلِّ عليه صلاةً دائمة ما دام الليل والنهار وصلِّ عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار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 اللهم اخذ من خذل الدين اللهم اهد ولاتنا وولاة امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اعزهم بالاسلام واعز الاسلام بهم اللهم اجعلهم رفقاء برعاياهم رحماء بهم اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فارحمهم ورفق ورفق بهم اللهم فرفق به يا رب العالمين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهدا او يذل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمه الحق يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم ارحم ضعفهم اللهم قو شوكتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجعلهم غصه في حلوق الظالمين اللهم كل اخواننا اللهم كل اخواننا المستضعفين في ربى المسجد الاقصى اللهم كلهم عونا وسندا وظهيرا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجمع كلمتهم على الحق واجعلهم حماتا لمسجدك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم كل اخواننا في الشام اللهم كلهم في سوريا يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم, انصرهم اللهم انتصر لهم اللهم なص LET الصَّادِقينَ منهم اللهم 2025 یوا Δرسال و Quad тебе ۖ و Кَوِّ شكَّتَهُم و جمع كلمتهم اللهم proclaim komen والحم ۖ-وا همْ مستضعَ فيهם اللهم 0eluهو سر enятно اللهم damp sect arriına اللهم كن لإخواننا في اليمن اللهم كن لإخواننا في, في العراق اللهم يا حيّو يا قيوم عليك بالمجوس اللهم عليك بالمجوس